عو الله من الشيطان الرحيم بسم الرحيم قلوا أتنبهون الله بماذا يعلم في السماء فاختفوا ولولا كلمة سبقت من رب كلا تقب يا باي ما نم I'm going وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد Oh, geez, oh. روالو الذي يسهركم في البن و Voor je Porque... wagen. she'll Yeah. But I'm ثم إذا إلى ما رجعكم فننفعكم بما كنا Huh? Sir? Yeah! That's all. إنما <تصفيق> ما Hey! Huh? Uh -huh. sir hoemi ataf ka What <whistles> long What? Oh! O ye I am the man. Bye. -bye. What the Why, uh, be والذين كسبوا السيئات جزاء Laten we het zoeken. We وَيَوْمَ نَحْشُرُ جَمِيعَ Let Right in love. Maar van We are Thank أن من يملك السماع